بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروًا فالحاملات وقراً فالجاريات يسراً فالمقسمات أمراً إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنما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 فَإِنَّتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ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 وفي السماوات رزقكم وما توعدون فوارب السماوات والأرض إنه لحق إنه لحق مثلما أنكم تنطقون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 كذلك مَاتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتََّّصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا انْتَبَأَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَيَ